جلت هذه التلاوة من مجد المدين الحسين رضي الله عنه لمدينة القاهرة في اواري السجينيات اخوة مما انسان نعيش دان مع هذه التلاوة القرآنية العثرة لما تاختر من الاجتماعي البينات من صورة لي الثوبة والغنى يلقى لشيخ محمود عبد الحكيم. لما توسر من آيات الله البينات من سورة الثيدة واليوم تلاها علينا القاري الشيخ محمود عبد الحكم وهي من التجلبات النابرة